والله ما توصف لك المعاني يموي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي ضحكات زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني نفس جميلك يا بعد كلباني بذكرعتي واخدتي بدني حققت لي أحلى محلى الأمال ونوعدك يا الله يا نور علي من سجميلك عطفك كلي خذاني من سيدينك في الغلاة احتويني أوعدك ما بعد عنك مهما دهاني بعدي محال لو قلبك يدق فيني يا واري يا كل غواني كفكي السحه هموم اللي تجيني ديمه تيراث ما تنساني جز عن التعب شكري وتقديري كل كلمة ناني تستاهل أمي على كل حيني